بناء الماضي هل هو مبني على الفتح دائما والفتح الظاهر أو مقدر كما صار على ذلك ابن آج الروم في مقدمته أو هو يبنى على الفتح والضم والسكون وذلك تبعا للضمائر التي يستد إليها والأمر مجزوم الآخر ابدا أي أنه مبني على ما يجزم به مضارعه فإن كان مضارعه معتل الاخر فالأمر منه مبني على حذف حرف العلم وإن كان المضارع مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبه فهذا يقال له فعل من الأفعال الخمسة وهذا لما يجزم يجزم بحذف النون وعند مجيء الأمر منه نقول مبني على حذف النون فعل امر مبني على حذف النون مثل اقيم وأقيم وأقيمي كل واحد من هذه الثلاثه مبني على حذف النون أما المضارع وهو القسم الثالث فهذا الفعل له حالتان حالة يبنى فيها وحالة يعرب فيها فيبنى إذا اتصلت به ألف الاثنين طيب انا بشوف يعني الناس، فيبنى إذا اتصلت نعم ها صبرة في هذا الحر ماشي فين الصبور فيبنى المضارع في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد إذا اتصلت به نون النسوة نون النسوة كان مبنيا على السكون والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين وإذا اتصلت به نون التوكيد كان مبنيا على الفتح لنسفعا بالناصية لاكيدن أصنامكم وهكذا أما إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فإنه يكون معربا معرب أي يرفع وينصب ويجزم يرفع وعلامة الرفع الأصلية الضمة كما سبق وينوب عنها في الأفعال ماذا ثبوت النون في الأفعال الخمسة وينصب وعلامة النصب الأصلية الفاتحة وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة ويجزم وعلامة الجزم الأصلية السكون وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة في الأفعال المعتلة في الاخر نعم قال ابن الروم والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب او جازب المضارع من ناحيه الاصطلاح هو ما دل على حدث يحدث في زمن التكلم في زمن الحال او بعد زمن الحال بعد زمن التكلم وهذا الفعل له علامة وهي أنه لا بد أن يبدأ بواحد من هذه الأحرف الأربع المجموعة في قولك نأتي أو أنيت, أنيت نأيت والنساء أتينا ايا كان الهمزة والنون والتاء و هذا فقط لا لا بد ان تدل الهمزه على التكلم لا بد ان تكون الهمزه للتكلم ليست زائده فحسب إن الفعل نزل وأنزل انزل انزل الهمزه زائده أصل اصل الفعل نزل ولكن هل هذه الهمزه تدل على المتكلم لا لا تدل على المتكلم فلذلك أنزل فعل ماض وليس مضارع فعل مثل اكل هذه الهمزة أصلية في أصل الفعل هكذا أكل من عنده أصل الفعل أكله الهمزة والكاف واللام فليست الهمزة زائدة أقول الفعل المضارع من حيث الزمن يدل على زمن الحال أو ما بعد زمن الحال لاستقبال من حيث المعنى إما أن يبدأ بالف بهمزة تدل على المتكلم أكتبه. أصل الفعل كتب فتريد أن تتحدث عن نفسك ليس في الزمن الماضي لو في الزمن الماضي تقول كتبت طيب إنما في زمن الحال تقول أكتب وفي زمن الاستقبال سأ أو سوف أكتب أكتب هذه لامزة زائدة اولا. وثانيا تدل على المتكلم هذان شرطان هذان شرطان أن يكون الحرف زائدة وفوق ذلك يدل على معنى معنى التكلم أو الخطاب أو الغيب إن كان الحرف زائدا ولا يدل على واحد من هذه المعاني فليس الفعل مضارعة خرج وأخرجا حاسن وأحسن وهكذا طيب النون تدل على المتكلم المعظم نفسه او المتكلم ومعه غيره يعني واحد يعظم نفسه يقول إيه؟ نكتب عامك الله النون زائدة نعم إن الفعل أصله كتب طيب نكتب النون زائده ثم هذه النون تدل على معنى فوق ذلك نعم اما واحد يعظ نفسه كما قال تعالى ونكتب ما قدمه ونكتب ما قدمه هو واحد ان نحن نحيي الموت وهو وحده الذي يحي ونكتب ما قدم فالنون هنا تدل على المتكلم المعظم نفسه وضح أو معه غيره اثنان مثلا يكتبان كل منهم عندما يتكلم واحد منهم سيقول إيه؟ نحن نكتب طيب ثلاثة يقولون نحن نكتب فالنون هنا زائدة ودلت على معنى التكلم نعيد سنقول الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحد هذه الأحرف الأربع الهمزة والنون والتاء والياء الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم الفرد الذي يعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره غير واحد او غيره اثنان أو ثلاثة مهم أكثر من واحد والتاء للمخاطب تاء زائدة في اول المضارع وتدل على الخطاب تكلم واحدا فتقول انت تكتب أنت تكتب التاء زائدة التاء زائدة وهنا تفيد معنى الخطاب انما لما نقول تعب تعب هذه تاء اصليه ليست زائده اذا تعب ليس مضارعا مع ان اوله ت طيب لما نقول تحسن اصل الفعل حسن إذن التاء زائده ولكن هل التاء في كلمه تحسن تدل على التكلم يعني تتكلم واحد فتقول له تحسن أولا لما نقول تحسن أنت تفهم منها أن هذا المعنى حدث وانتهى من ناحية الزمن تحسن فعل ما طيب من ناحية البنية الفعل فيه تاء وتاء زائد هذا الشرط الأول ولكن لم يتحقق الشرط الثاني وهو أن تدل على الخطار أن تدل على الخطا مثله تأخر تقاتل تعاون هذه التاء تدل على الافتعال المبالغة في الأمر تدل على المشاركة بين اثنين فليست تفيد معنى الخطاب ولذلك لما نقول تعاون أو تحسن أو تشارك تاخر تقدم تلقى تفهم الأمر مثلا كل هذه أفعال وكل منها يبدأ بتاء زائدة ولكن لم تدل التاء على, التك على الخطاب لذلك ليس الفعل فعلا مضارعا واضح كذلك الياء تكون زائدة وتدل على الغائب الغائب أو الغائبة فإن فقدت شرطا من هذين الشرطين فليس الفعل مضارعة لما نقول يا إيساء ويا يمنا ويا منا ويا سرى ماشي يا هذا فعل أوله يا وليس مضارعة لأن الياء أصل فيه ينع كذلك الياء أصل فيه. طيب لو فرضا جاء في كلام العرب ياء في الفعل وزائدة وهذا غير موجود إن الفعل يبدأ بياء زائده غير موجود فرضا إن وجد لا بد أن تدل تلك الياء على على الغاء فمثلا انت قلت عن نفسك انا اكتب ونحن نكتب وأنت تكتب وهو يكتب الياء في قولك يكتب الياء زائدة هذا اولا ثانيا الياء تدل على الغايه الياء تدل على الغايه قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك انيت يعني باتباع ترتيب الكلام المتكلم الفرد المتكلم الجمع والمخاطب ثم الغائب يعني الهمزة والنون والتاء والياء بهذا الترتيب قال وهو مرفوع أبدا هذا إذا لم يكن مبني إذا لم يكن مبني متى يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد لا نقول فعل مضارع مرفوع وإنما فعل مضارع مبني على السكون أو على الفتح مرفوع إذا كان معربا. إذا كان معرض وعلامه رفع الاصليه الضمه كما قلت حتى يدخل عليه ناصب او جازم هو مرفوع إذا دخل عليه ناصب وسنتحدث عن النواصب الآن النواصب في النحو مش النواصب في العقيده ها النواصب في العقيده الذين يناصبون ال البيت العداء إنما النواصب في النحو لايه تحدث النصب فيما بعدها ها نعم في نواصب في التجاره جمع ناصبه ماشي قال وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازب ثم قال فالنواصب عشره وهي أن ولن واذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو جرى هنا على قول الكوفيين وأن هذه الادوات تنصب بنفسها يعني لن نخوض في هذا الخلاف بين النحوين مهم أنك إذا وجدت أداة من هذه الأدوات العشر الأدوات العشر فالفعل المضارع منصوب بعدها هل هو منصوب بنفس الأداة أم منصوب بأن مضمرة هذا ليس المجال فيه الان المهم أن الفعل بعدها منصوب فخروجا من الخلاف كل فعل مضارع منصوب بعد لام التعليم منصوب بعد حتى منصوب بعد لام الجحود وعلامة نصره كذا خلاص ولا تقل فعل مضارع منصوب ب حتى أو بلام خروجا من الخلاف الموجود إنما كل منصوب بعد فهذا لا إشكال فيه قال فالنواصب 10 وهي ان ولن واذا الى اخر ما ذكر ان معنى في لغه العرب الهمزه والنون قد تاتي فعلا ان ان يا ان انينا وهناك الهمزه مع النون حرف همزه مفتوحه مع نون مخففه أن هذه تنصب همزه مكسوره معنون نون إن هذه الشرطيه الجازمه التي تجزم فعلين إن وهناك همزه مكسوره معنون نون مشدده ان او همزه مفتوحه مع نون مشدده ان وهذه الناسخه التي تنصب المبتدا وترفع الخبر إذا معنا أن هذا فعل ماض والمضارع منه يئن وهناك أن التي تنصب والله يريد أن يتوب أن يتوب وهناك إن التي تجزم فعلين إن تنصر الله ينصركم ماشي هذه الشرطية الجازمة التي تجزم فعلي وهناك إن التي تنصب المهتدى وترفع الخبر إن الله وملائكته يصلون على النبي وهناك أن أخت إن خلاص مخففة من الثقيلة خلينا في الثقيلة لأنها مفهومة إنما المخففة دي مخففة نطقا عسيره الفه دعك منها ماشي علمت أنك مجتهد مثلا ها نعم فاعلم أنه لا إله إلا الله أنه الالهاء الغيبة هذا الضمير اسم أن والجملة جملة الخبر لا إله إلا الله. طيب قال وهي أن الأدوات التي تنصب المضارع أو ينصب المضارع بعدها أن وأن حرف مصدر واستقبال حرف استقبال ومصدر حرف مصدري حرف مصدري أي أنه يسبك مع الفعل ويعطي المصدر الصريح تكون مثلاً أحب أن تجتهد أن والفعل يسبكان ويعطيان مصدرا صريحا أحب اجتهادك والله يريد أن يتوب عليكم تقديره والله يريد توبة عليكم توبة منه عليكم خلاص فهذا معنى كونه حرفا مصدرية يعني هو مع فعله يعطيك معنى المصدر الصريح وهو حرف استقبال لأنه يخلص زمن المضارع إلى ما بعد زمن التكلم أن تقول أحب أن أن تذاكر يعني لما يقع هذا الأمر منك يكون محبوبا لي هل وقع وانتهى لا طب يقع الآن لا هو يحب أن أن يذاكر في بعد زمن التكلم فهذا الحرف يجعل زمن المضارع هو زمن لاستقبال ومن حيث العمل هو ينصب المضارع الحروف في لغة العرب حروف مباني وحروف معاني حروف المباني اللي هي حروف الهجاء ألف منها تبنى الكلمات هذه تسمى حروف مباني حروف معاني يعني حرف يدل على معنى إن أن للتوكيد كأن للتشبيه ليت للتمني لعل للترجي لكن للاستدراك فكذلك الكاف للتشبيه من للابتداء وهكذا هذه تسمى حروف معاني ولا يوجد حرف في لغه العرب من غير معنى اي حرف له معنى يعني يعطف حرف عطف حرف قسم الواو والباء والتاء والله بالله تالله معناه القسم لا يوجد حرف في لغه العرب الا وله معنى لا أنا أتكلم عن الألف والباء والتاء والثاء هذه حروف مبالي تبنى من الكلب إنما الحروف الأخرى حروف العطف وحروف الجر وحروف القسم حروف النصب الحروف النسخة وهكذا لا بد أن يكون للحرف معنى ثم من هذه الحروف حروف المعاني منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل ما لا يعمل يعني حرف يعمل ينصب، يرفع يجزم وحروف أخرى لا عمل لها يعني مثلا ما تنظر للحرف لا لا تكذب يا مسلم هذه لا التي تفيد إنها عملت عملت عاملت الجزم في الفعل بعدها طيب لما نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه لا من ناحية المعنى لها معنى وهو معنى النفس هل عملت؟ الجواب لا لم تعمل شيئا في الفعل وجاء الفعل بعدها مرفوعا إذا أقول حتى يفهم هذا الكلام؟ حروف المعاني في لغة العرب؟ منها العامل ومنها غير العامل عامل يعني إيه؟ يؤثر في الذي بعده برفع او نصب او خفض او جزم. لا يعمل يعني لا عمل له لا ينصب ولا يرجب يبقى الامر على ما هو عليه ان حرف مصدر ونصب واستقبال حرف مصدر بينته ونصب هذا عمله واستقبال هذا زمن الفعل معه مع ان ما يدل على ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم أن يتوب عليكم خلاص قوله تعالى وأن تصوم خير لكم يتوب فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة وأن تصوم تقدير الكلام وصيامكم خير وأن تعفو أقرب للتاقوة وعفوكم أقرب للتقوى هذا معنى كونه حرفا مصدريا يعني أن تأتي بالمصدر الصريح مكان أن والفعل طيب وأن تصوم ولا وأن تعفو الفعل تصوم أو تعفو فعل مضارع هنا مسند إلى واو الجماعه إذا هو من الأفعال الخمس وسبق بأن حرف مصدري ونص إذن فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصفي حذف النون لأنه من الأفعال الخمس واضح؟ طيب قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب أن يأكله ها؟ آه تقدير الكلام أخاف من أكله ماشي أخاف من أكل الذئب له أو بحذف حرف الجر أخاف أكل الذئب له بهذا وذلك طيب إني ليحزنني أن تذهبوا به أن تذهبوا يعني يحزنني ذهابكم به وأكلوا الذئب له وأخفوا أن الذئب وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه وأجمعوا جعله في البيت وأجمعوا جعل يوسف في البيت هذا المصدر الصريح أن يجعلوه الفعل هنا منصوب بعد أن وعلامة نصبي حذف لأنه من الأفعال الخمس واضح طيب الحرف الثاني هو لن لن لن حرف نصب ونصب واستقبال حرف نفي هذا معناه ونصب هذا عمله واستقبال هذا زمن الفعل معه مع لن إذن الفعل المضارع يدل على الحال إذا دخلت عليه لن خلصت زمنه للاستقبال لن يفلح قوم ولوا امرهم ممرأ لن يفلح هذا نفي ينفي فلاحه طيب هذا الفلاح وقع وانتهى لا يقع الآن لا إنما ينفي وقوعه استقبال في المستقبل فلن حرف نفي ينفي المعنى ثم إن النفي به مؤقت لا مؤبد النفي لن على التاقيت لا على التابيد لا على التابيد لا في الدنيا ولا في الاخره يعني ممكن انت تقول لشيء لن افعل كذا وتقصد اليوم او هذا الاسبوع أو هذا الشهر لن افعل كذا الان ولكن بعد قليل سافعله فلن تفيد النفس المؤقت لا كما قال الزمخشري أنها تفيد إنها تفيد النفي المؤبد واستدل بقوله لن تراني على أن الرؤية منفية في الدنيا والآخرة لا هي تفيد النفي المؤقت لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح يعني لن نزال الفعل برحه ها الاخوات كان ما برح والمضارع يبرح جاء منفيا ب لن لن نبرح عاكفين خبر الفعل منصوب على التصبيه لان الحمد لله سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> اه اي نعم وماذا بش النحى شانها شانه كثير من من الناس فاعلنت ضجرها ها فوقعت انفجرت لا هي وقعت فاصطدمت <تصفيق> فانفجرت واراحت الدنيا من شرها والله قاعد باب لن حرف نفي ونصب واستقبال لن نبرح عليه عاكتين نبرح فعل مضارع منصوب بعدلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا فعل مضارع منصوب بعدلا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس هذا عن لن وفي الحديث لن يفلح قوم نعم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا وفي بلفظ لا تدخل الجنة بلن نافي ماشي الثالث هو إذن الثالث لا هي لن إنما يأتيها التأبيد لا من نفسها ولكن من أدلة أخرى يعني من اللغة من الواقع من العقل من الشرع فالتأبيد لا يأتيها من نفسها آه فإن لم تفعل ولن تفعل هنا على التأبيد ولكن ليس من أجل لن ولكن لأن هناك قوله تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ها وإن كان ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهذه لن هنا تفيد التأبيد بقارينة شرعية خلاص وممكن تكون القرينه عقلية ممكن تكون واقعية وهكذا إنما في القرآن ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديه ولن يتمنوه ابدا خلاص هذا الذي نفي جاء في الاخره ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اذا الله عز وجل يخبر عنهم ولن يتمنوه ابدا ابدا حتى خلي بالك من كلمه ابدا هي لو كان كانت تفيد التابيد ابتداء فاكد التابيد بكلمة ابدا ورغم ذلك يحكي الله عز وجل عن حالهم في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضى علينا رب إذا لن هذه تفيد تابيد ولا تاكيد تقيد هذا القران فالقران يرد على هؤلاء طيب الحرف الثالث هو إذن نحن لا نتحدث عن ماذا نواصب الفعل المضار تحدثنا عن أن ولن الحرف الثالث هو إذن إذن حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء يعني يأتي لربط جملتين الثانية مترتبه على الأول إذا حرف يأتي لربط جملتين الثانية مترتبه على الأولى و لما يأتي بعدها مضارع منصوب تكتب بالنون غير ذلك تكتب بالألف اذن لاتيناهم ها يحلفنا اذن يحلفه نعم نعم أه؟ كلمه اذن حرف جواب اذا جاء بعدها مضارع منصوب كتبت بالنون اذن من نون نوع الساكنه وإذا لم يجئ بعدها مضارع منصوب يعني ممكن يجيء يجئ بعدها ممكن يأتي بعدها فعل مض فعل ماضي ممكن يأتي فعل مضارع وغير منصوب فتكتب إذا بالالف ويوضع التنوين على الذال إذا نعم اذن حرف جر ممكن ياتي بعدها حرف جر تكتب ايضا بالالف فين الحرف الجر ممكن اقول ايه فعلتها اذن ومن الضالين أنا على التقديم يعني بس هنا جاء بعدها حرف عطف الواو في فاصل المهم إذن حرف جواب وجزاء من ناحية المعنى هي حرف جواب وجزاء ترتب جملة بعدها على جملة قبلها ومن ناحية العمل هي حرف نص ولكن تنصب بشروط، بخلاف أن ولا لم نذكر شروطا، إنما إذا لكي تنصب لا بد من شروط. أنت تتصدر الجملة، جملة الجواب، جملة الجزاء، تتصدر تاتي في أولها، وأن يكون الفعل بعدها في الاستقبال. و الا يفصل بينها وبين الفعل ناتي بمثال يوضح هذا رجل يقول لك سازورك غدا فانت رددت بقولك اذن تجدني اذن أكرم اكرمك زمله تجدني أو أكرمك ترتبت على سأزورك غدا وترتبت عليها هي جواب لها وفي نفس الوقت هي جزاء هذه مقابل تلك طيب لما ننظر في الجملة إذا أكرمك كلمة إذا جاءت في أول جملة الجواب إنما لو قال أكريمك إذن بالرفع أكريمك إذن بالرفع إنما لو قال إذن أكريم بالنصر إذن لابد أن تتصدر الجملة ثم الثاني أن يكون الفعل للاستقبال إذن أكريم الإكرام سيقع لما تأتي إنما لو ماضي خلاص انتاق القضية إذن أكرمتك أكرمتك هنا هي فعل ماضي ولكن في من حيث المعنى هي مضارع ليه؟ نحن نتكلم عن شرط سأزورك غدا إذن أكرمتك هذا الماضي في معناه يدل على المضارع في المستقبل ولكن الفعل نفسه فعل ماضي، إذا كلمة إذا لا تنصب ليست نصب. طيب لو حدث فاصل بغير القسم وقيل وبغير النداء، إذا أكرمك إذا والله أكرمك بالنصب، إذا يا محمد أكرمك بالنص. انما لو فصل بغير ذلك ترفع إذا في البيت اكرمك بالرفع فصل بين إذا وبين الفعل واضح الكلام الحرف الثالث هو ايه إذن حرف جواب وجزاء ونص ولا بد ان يتصدر جمله الجواب لكي يتحقق النص وأن يكون الفعل بعده للاستقبال وأن لا يفصل بينه وبين الفعل بين إذن وبين الفعل فإن فقدت شرطا فحينئذ يكون الفعل على حسب حاله هل هو ماضي ولا مضارع مرفوع نعم نعم قسم والنداء نعم لا يعطي ولن فيه نعم الفاعل اكرمك بالرفض اكرمك إذا بالرفض اي نعم يصح نعم لا إذا بالالف اي نعم نعم لا لا لا ليس في محل جزم ليس هنا جزم اصلا لان الكلام هو في معنى الشرط ولكن ليس فيه أداة شرط يعني هو كان قال إيه إن زرتني أكرمتك زرتني فعل ماضي في محل جزم لانه فعل الشرط أكرمتك فعل ماضي في محل جزم لأنه جواب الشرط ولكن ليس في كلامي لما سأزورك غدا فالمخاطب يقول له إيه أكرمك إذن هذا فيه معنى الشر، ولكن لا شرط صريح، وبالتالي فلا جزء. نعم. حرف جواب وجزاء مبني على السكون، ولكن لا يعمل هنا مهمل لا عمل له. هذا عن هذه الأحرف الثلاثة أن ولن وإذا وهناك كي ولا مكي وإن شاء الله عز وجل نكمل في الدرس القادم. نتافي بهذا ونأكل إن شاء الله عز وجل في درسنا